الوحدة السابعة الطبيعة واحد استمع إلى الكلمات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور جبل شجرة قمر بحر زهرة شمس نهر نجم